بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الطهور للوضوء قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم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 كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في مجلسنا الذي مضى اليوم نستكمل إن شاء الله بعد مباحثه فنقول قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته الماء الطهور هو الماء الذي يصلح للطهارة هو الماء الذي يتطهر به هو الماء الذي يصلح استعماله في الوضوء وفي الغسل وهذا هو المسمى عند الفقهاء الطهور الماء عند الفقهاء ثلاثه اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس الماء الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقه على خلقه التي خلقه الله عليها كل ماء باقي على اصل خلقه فهو ماء طهور ما المقصود بالبقاء على اصل خلقه اي لم يتغير وصف من اوصافه وما الاوصاف التي يلاحظ تغيرها الأوصاف التي يلاحظ تغيرها ثلاثة الطعم أو اللون أو الريح إذا, إذا لم يتغير شيء من هذه الثلاث فالماء ماء طهور ويجوز أن يفعل به أن يستعمل في العادات ويجوز أن يستعمل في العبادات قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه قلت لكم الطهور هو الماء المطلق الماء غير المقيد هو الماء الباقي على اصل خلقه يدخل في ذلك مياه الامطار ومياه الابار ومياه الانهار ومياه البحار ومياه العيون كل هذا ماء طهور يستعمل في يستعمل في الطهارات لان قلنا طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره عندنا قسم اخر لا يكون على هذا الوصف الذي وصفت لكم لكن مع ذلك يبقى ماء طهورا ما هذا القسم؟ هو الماء الطهور الذي تغير وصفه من أوصافه لكن هذا التغير حصل له بشيء لا يمكن الاحتراز منه نحن نقول القاعدة أن الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير شيء من أوصافه إذا تغير شيء من أوصافه لم يبقى طاهرا وسيأتي بيان ما هو لكن من الماء الطهور قسم تغير وصف من أوصافه اما تغير ريحه او تغير طعمه او تغير لونه لكن هذا التغير سببه شيء لا يمكن الاحتراز منه او يشق الاحتراز منه مثلا قد يتغير الماء بسبب مكثه بسبب قراره ماء في قربة من جلد أو ماء في هذه الـ الـ الـ الـ البيدوزات التي نقول حين بيدوزة أو بيدون إذا مكث الماء في ذلك الوعاء مدة يعتوره الشمس والظل إذا ذقت الماء بعد ذلك وجدت له ذوق الإناء الذي مكث فيه هذا ماء تغير وصف من أوصافه الذي هو المذاق لكن ذلك التغير لا يخرجه عن كونه طهوراً لماذا؟ لأن هذا التغير يشق التحرز منه مثلاً ماء يتغير بسبب الأرض التي يجري عليها مثاله عندنا في المغرب ماء مليعقوب هذا ماء فيه ريح كبريت هذا الأصل أنه ماء يعني ماء كالأمواه لكن هذا الريح التي أخذها بسبب المجرى الذي يجري فيه هل يمكن يعني هل يمكن فصل جريان الماء عن تلك الأرض في الكبريت هذا حتى إذا امكن يكون شاقا عسيرا فهذا التغير لا يخرج هذا الماء عن كونه طهورا فيجوز لك أن تغتسل وأن تتوضا من مأمل يعقوب مثلا فضابط هذا لكي تفهموا كل تغير يقع بشيء من الطاهرات يشق التحرز منه فهذا لا يخرج الماء عن كونه طهورا أما إذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر وذلك الشيء الطاهر مما يمكن التحرز منه لا يشق ليس في التحرز منه مشقة فوقع في ذلك الماء هذا الشيء الطاهر فغير أحد أصافه انتبهوا نحن نقول فغير معنى إذا وقع فيه شيء لم يغيره الماء طهور لكن إذا وقع فيه شيء طاهر عندك ماء وقع فيه شيء من الحليب وقع فيه شيء من العسل وقع فيه شيء من الشاي مثلا الحبوب اتاي فغيرت لونا أو غيرت طعما هذه الأمور التي ذكرت لكم يمكن حفظ الماء عنها فإذا تغير الماء بهذه المذكورات فإن الماء يخرج عن كونه طهورا لا يجوز في وضوء ولا يجوز في غسل وإنما يسمى هذا الماء طاهرا فماذا يفعل به؟ يفعل به ما شئت من, من العادات اطبخ به اعجن به اغسل به يعني الثياب والأراضين وهذا لكن لا يصح في شيء من العبادات لا يمكنك أن تغتسل به لا يمكنك أن تتوضأ به لماذا؟ العلة في ذلك لأنه ليس بماء مطلق نقول إن الماء الذي الطهور الماء الذي يصح في الطهارة ما هو, هو الماء المطلق مثلا يقول الشيخ خليل رحمه الله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق ويفسر لك ما هو المطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد كل ما صح أن يطلق عليه لفظ ماء من غير احتياج لقيد هذا هو الماء المطلق ما معنى هذا الكلام يعني بطريقة أوضحة أن تقول ماء إذا قيلك ما هذا تقول ماء فكل ما استطعت أن تطلق عليه لفظ ماء ولا تكون كاذبا في كلامك فهذا ماء مطلق أما هذا الماء مثلا عندك انيه كاس من الماء هذا فوقعت فيه بعض حبات الشاي حبات أتي فتغير لونه إذا سألك سائل ما هذا الذي في الكاس أتستطيع أن تقول ماء وتسكت لا تستطيع إذا قلت ما يقولك مال أصفر فهذا صار ماء مقيدا تقول ماء بحبوبتي تقول ماء بعسل تقول ماء بحليب هذه الإضافة هذا التقييد أخرجه عن كونه مطلقا إلى التقييد بما وقع فيه فالطهور هو الماء المطلق ما معنى الماء المطلق يعني المطلق من القيود لا تقيده بشيء تقول إذا قيل لك ما هذا تقول ماء فكل ما تستطيع ان تصفه بأنه ماء فهذا هو الطهور الذي يستعمله في العبادات وكل ما قيد فلم يبقى آش لم يلق ماء مطلقا وعليه فلا يكون ماء طهورا قلنا العلة في عدم صلوحه للعباده أنه ليس بماء مطلق وربنا يقول وأنزل من السماء ماء طهورا وبين ان هذا الطهور هو الذي يطهر فقال في ايه اخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان فبين ربنا سبحانه ان هذا الطهور نازل من السماء هو الذي يطهر وقال طهورا في قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا, طهورا نعت والا فالقول فالمفعول هو الماء وانزلنا من السماء ماء فإذا بقي على إطلاقه فهو ماء طهور وإذا خارج عن إطلاقه إلى تقييد بشيء فهذا لا يكون مطلقا فلا يكون طهورا فلا يصطح لعبادة وإعادة أما إذا تغير الماء بشيء نجس هذا ماء سقطت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه فهذا يكون ماء نجسا والماء النجس قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يستعمل في عبادة ولا في عادة بل قال بعض العلماء يعطى لدواب أو يسقى به بعض النبات ونحو ذلك وابن عاشر رحمه الله قد بين بعد هذه الأحكام التي ذكرت لكم فقال فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم تحصل الطهارة بماء بما يعني بماء حذفت همزته هي لغة يقرأ بها في السبع وبعضهم يقول للضرورة والواقع أنها لا ضرورة لأنها لغة عربية معروفة وتحصل الطهارة بما ما مشكل هذا المماصفته سالم من التغير بأي شيء هذا هو الذي تحصل به الطهارة فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح هذا القسم الثالث الذي هو القسم النجس الأول والطهور الثالث نجس إذا تغير بنجس طرح هذا الماء أو طاهر لعادة قد صلح أو تغير بطاهر فهذا الماء لعادة قد صلح ولا يصلح لي قال هو إلا إذا لزمه في الغالب كمغرات فمطلق كالذائب إلا إذا لزم هذا الذي غير ذلك الماء الطهور كان ملازما له إلا إذا لزمه في الغالب كمغرات المغرات هو الماء هو الأرض ذات الطين الماء الذي يمكث على أرض ذات طين هذا قد يتغير لونه وقد يتغير ريحه فإذا ولكن كيف يمكنك كيف هل يمكنك أن تحترز من هذا هذا مما يلازمه في الغالب فهذا لا يخرجه عن كونه طهورا فتصح به قال إلا إذا لزمه في الغالب كمغراتين فمطلق فمطلق يعني فطهور كالذائب كذلك الماء الذي أصله ثلج أو أصله برد فذهب فهذا طهور البشار رحمه الله يزيدك تفريعا فيقول وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار نمى باق على أوصافه التي خلقه أو الله أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطلق ملوء هذا المطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا هذا القيد إذا غيره طاهر يمكن الاحتراز منه يمكن الانفكاك عنه وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ نوع عجل خال العبادة وإن أشيب طعمه أو لونه أو ريحه بالنجس إن أشيب إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه اذا فهمنا أن الماء ثلاثة أقسام قسم طهور هو الماء الباقي على أصل خرقته أو هو الماء الذي تغير بطاهر لا يمكن الانفكاك عنه ويشق الاحتراز به هذا يصح به العبادة والعادة وقسم طاهر وهو وهو ما ماهيته ما هو هو الماء الطهور الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر ويمكن الاحتراز منه هذا يسمى طاهرا ويستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات القسم الثالث هو النجس وهو الماء الذي تغير أحد اوصافه بنجاسة وقعت فيه، وهذا لا لا يصلح في عبادة ولا ولا في عادة. النجس هذا ثلاثة أقسام. قسم اتفق العلماء على أنه نجس، وقسم اتفق يعني انا في قول النجس ثلاثة أقسام هذا تجوز، يعني الماء الذي وقعت فيه نجاسة، هذا الأصوب ان يقال الماء الذي وقعت فيه نجاسة ثلاثة أقسام. قسم اتفق العلماء على أنه نجس وقسم اتفق العلماء على أنه ليس بنجس وقسم اختلف فيه بين لنا الأقسام القسم الذي اتفق العلماء على أنه نجس هو الماء الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه الماء الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه هذا اتفقوا على أنه نجس القسم الذي اتفقوا على انه طاهر هو الماء الكثير الذي سقطت فيه نجاسه فلم تغير شيئا منه ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم يتغير شيء من أوصافه هذا اتفقوا على انه طهور اذا كان ماء طهورا ووقعت فيه نجاسه ماءا طهورا كثيرا وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئا منه فهو طهور يجوز منه الوضوء والغسل وقسم اختلفوا فيه ما هو الذي اختلفوا فيه هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسه فلم تغيره ماء قليل وقعت فيه نجاسه ولم تؤثر في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه هذا اختلفوا فيه اما مذهبنا المشهور في مذهبنا انه طهور وان الماء الذي تقع فيه نجاسه فلا يحكم بنجاسته الا اذا اثرت فيه كيف يكون التاثير ان تغير وصفه من صفاته اذا وقع في الماء نجاسه في الماء القليل نجاسة فلم تغير شيئا من اوصافه فهو عندنا طهور اذا كان طهورا فهو طهور اذا كان في الاصل طاهر فهو طاهر يعني لم لا يحكم له بتغير هذا هو المشهور في المذهب وهذا الذي نظمه البشار بقوله وكرها ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث كما انه كره ماء قليل لم يغيره الخبث وقع فيه الخبث فلم يغيره قالوا كره لماذا كره, كره اذا وجد غيره معنى كره ان يجوز لك استعماله لكن بكراهه في حال وجود غيره اما اذا لم يوجد غيره فلا كراهه معناه انه طهور مفهوم وهذا الذي قاله أيضا الشيخ خليل رحمه الله قال وكرها ماء مستعمل في حدثين وفي غيره تردد ويسير يعني وكرها يسير وبيّن لك ما هو ذي السيل أنت قال يسير ما هو هذا اليسير وش هو وشو الحفناء؟ وش هو الغرفة؟ ما اليسير؟ قال ويسير كأنيت وضوء وغسل الماء الذي يكون في في إناء وضوء أو إناء غسل هذا هو الماء اليسير. ويسير كأنيت وضوء وغسل بين جاسين لم يغير هذا كره معناه أنه طهور إذا وجد غيره كره استعماله وإذا لم يجد غيره فاستعمله من غير كراهه عندنا في في المذهب قول آخر هو الذي ذكره الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عليه هذا ابن أبي زيد القيرواني كان يقال فيه مالك الصغير هذا أحد أعلام مذهب المالكية وله قدم في نصر السنة عظيمة لأنه في وقت كان العبيديون استحوذوا على حكم الافريقي الشمالي وقد ذكرنا في محاضرة مضت بعد مواقف المالكية في تلك الفتن سأل الله العياذ منها ابن أبي زيد يقول في رسالته وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره هذا ليس مشهور المذهب فأنتم الآن على ذكر مشهور المذهب مشهور المذهب ما هو؟ أن الماء, الذي وقع الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور لكن ها ها ابن أبي زيد رحمه الله ماذا يقول يقول وقليل الماء تنجسه ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره وهذا قول موجود في المذهب لكنه قول ضعيف قول مطروح وهو إن كان قول ابن القاسم هذا قول ابن القاسم والغالب أن قول ابن قاسم في المذهب عندنا هو المشهور هذا هو الغالب لكن هذا قول ضعيف والمشهور هو ما ذكرت لكم ودليل المشهور ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن كانت هذه البئر يلقي فيها المنافقون واليهود هذه, هذه النجاسات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضع من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض خرق النساء كرامكم الله ولحم الكلاب لحم الجيف لحم الكلاب الميتة والنتن فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء ومعنى الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إلا إذا تغير وصهوب تلك النجاسات التي تطرح فيه فإذا لم يتغير شيء من أوصافه إن الماء طهور لا ينجسه شيء وفي رواية عند أبي داود قيل يا رسول الله إنه يستقالك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحم الكلاب والمحايض وعاذر الناس فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة في رواية عنهم إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو نجس كما قال ابن أبي زيد استدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث, الخبث والنجسة إذا كان الماء قلتين لم يتنجس يعني لم يتنجس إلا إذا تغير وصف من اوصافه أما إذا لم يتغير وصفين أوصافه ووقعت فيه نجاسة فإذا كان قلتين فما فوق فلا يتنجس فهو طهور معنى الحديث مفهومه أنه إذا كان دون قلتين حمل الخبث مفهوم كلام وهذا, وهذا استدلالهم هذا موضع استدلالهم بهذا الحديث إذا كان الماء دون قلتين تنجس وإن لم يتغير فهمتم كلام و. استدلالهم بهذا الحديث نحن نقدح فيه بقوادح بعض القوادح التي قدحنا بها فيه رد عليها ردودا وجهة وبعضها رد عليها لكن الردود عليها لا تنعم أبين لكم القادح الأول قال بعض العلماء هذا حديث طارب إسناده مضطرب الإسناد والمضطرب من أقسام الحديث الضعيف كيف هذا حديث متطلب إسناده؟ قالوا حديث هذا الحديث مداره على راوي اسمه الوليد بن كثير. هذا الوليد بن كثير يرويه اختلاف عليه فيه. فمرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا الوجه الأول. مرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. مرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ومرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر فهذه أربعة أوجوه من اربع طرق وهذا الاضطراب يجب طرح هذا الحديث لأني قلت لكم إن المضطرب من أنواع الحديث الضعيف لكن رد الحافظ بن حجر رحمه الله على هذا الإيراد بأن طريقا من هذه الطرق صحت ورجحت وإذا استطاع إذا استطعنا أن نرجح طريقا من تلك الطرق خرج الحديث عن كونه مضطربا ووجب الحكم بالطريق الراجح لأن المضطرب ما هو؟ هو الحديث الذي اختلف في متنه أو في سنده اختلافا لا يمكن معه الترجيح أما إذا أمكن الترجيح فلا يكون الحديث مضطربا ويجب الحكم للراجح فهمتم؟ وهذا قال العراقي رحمه الله مضطرب الحديث ما قد ورد؟ مختلفا من واحد فأزيدا في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف إن اتضح تساوي الخلف هذا هو المضطرب أما إن رجح بعض وجوهه فذام الطرب أو كما قال قير العراقي بعض الوجوه لم يكن مضطرب إذا رجح بعض الوجوه لم يكن الحديث مضطرب والحكم للراجح منها وجب كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف القادح الثاني قلنا هذا الحديث مضطرب المتن أيضا، فإنه روي بألفاظ كثيرة. روي بهذا اللفظ الذي سمعته إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث، وروي بلغ إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثة لم يحمي الخبث، وروي بلغ إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمي الخبث، وروي بألفاظ آخر، وروي بألفاظ آخر فهذه الألفاظ هذا الاختلاف في اللفظ حكمنا به على الحديث بأنهم اضطربوا المتن أيضا وقد أجيب عن هذا الإرادة بما أجيب به عن الإرادة الأول فقيل قد صح لفظ القلتين فيجب المصير إليه ولا يعارض به يعني الألفاظ التي لم تصح القادح الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، لم يحمي الخبث هذا الحديث له منطوق ومفهوم منطوقه أن الماء إذا كان قلتين، فما فوق لم يحمي الخبث لكن مفهومه هو الذي, يدل لنا هو الذي يدلنا على أن الماء إذا كان دون قلتين يحمى الخبث هذا دلالته بالمفهوم لا بالمنطوق هذا المفهوم عارضه منطوق حديث أبي سعيدين إن الماء طهر لا ينجسه شيء هذا منطوق يفيد أن الماء إذا لم يتغير شيء من أوصافه فليس بنجس فتعارض عندنا منطوق ومفهوم وإذا تعارض منطوق ومفهوم فالحكم فالتقدم للمنطوق لا للمفهوم فلذلك قدمنا منطوق حديث أبي سعيد وحكمنا بأن الماء قليله وكثيره لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير القادح الرابع. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان ما قلتين لم يحمي الخبث قلنا لهم قلتين إلى أي قلتين يشير النبي صلى الله عليه وسلم أي يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلتين من قلالي الجزيرة إلى قل قل حجاز قل إلى قلتين من قلالي نجد إلى قلتين من قلالي نجد إلى قلتين من قلالي يمن إلى قلتين من قلالي الشام إلى قلتين من قلالي إفريقيا إلى أي قلتين من القلال يشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إلى قلتين من قلال هجر هجر مدينة باليمن. فسألناهم من أين لكم هذا التحديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان ما قلتين لم يحمين خبث. بسألوهم قالوا من قلال هجر إذا كان ما قلتين من قلال هجر مدينة باليمن مشهورة بقلالها. قلنا لهم أين لكم هذا تحديث الحديث؟ كيف حددتم؟ قالوا ورد مرسلا هذا التحديد بقلال هاجر ورد مرسلا فقلنا لهم سبحان الله الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم يرون أن المرسل ليس بحجة فكيف يستعملونه هنا فنحن نمنع أن تستعملوا هذا المرسل في هذا الموضع لأنكم تقولون أن المرسل مطروح ضعيف وحتى الجمال يكون كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد المرسل قالوا طيب نرده لا نستعمل هذا المرسل ورد التقييد بقيال هجر في حديث مرفوع وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث قلنا لهم هذا الحديث شديد ضعف لم يروه إلا ابن عدي في كتاب الكامل الكامل هذا بنعدي هذا كمان من أئمة الحديث ومن أئمة الرجال له كتاب سماه الكامل في ضعفاء الرجال لا يريد فيه إلا الضعفاء من الرواه وأحيانا يريد بعض الأحاديث التي يرويها هؤلاء الضعفاء وفي كتاب الكامل يجي نجد هذه الرواية إذا كان ما قلتين من قلال هاجر فحينئذ هذا لا يمكن استدلاله بي قالوا سلمنا طيب إذن ما بقي لكم من التحديد قالوا نحدده الحديث بقلة من قلال هجر لأن قلال هجر مشهورة عند العرب معروفة موجودة في أشعارهم كثيرة في كلامهم نسلم على اغماض على إغماض لأن هذا طبعا لا يمكن أن يخص عموم بمثل هذا لكن هب هذا تسليم جدلي هب أن, أن الأمر كما زعمتم نسألكم هل قلال هجر متساوية المقدار قلال هجر هذه فيها كبار فيها صغار فيها متوسط ليس قلال هجر كقلالنا التي تخرجها مصانعنا هذه قلال التي تخرجها المصانع الآلات قلال تكون ذات ساعة واحدة لما تخرجها آلات أما القلال التي تصنعها الأيدي أن تكون جميعا متساوية المقدار. معنى إذا أخذت قلتين قل لهجر مما مما كان يصنعه الفخارون في هجر، فملأتهما ما أن وأخذت قلتين أخرىين فملأتهما ما أن. أ يكون قدر القدر الذي في في في تينك هو القدر الذي في هتين؟ لماذا لا يكون؟ فقل لهجر ليست متساوية المقدار. ولذلك هذا القول قول ضعيف في. في نظرنا والذي ومن من رجح مشور مذهب المالكية الذي ذكرت لكم وأنه أن, أن الماء لا يحكم بأنه نجس إلا اذا تغير سواء أكان قليلا وكثيرا قليل كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره طهور وقعت فيه نجاسة غيرته نجس مفهوم ولا نقدره لا بقلتين ولا بغيرهما ومن من رجح هذا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وابن دقيق رحمه الله وغيرهم وابن القيم تكلم على هذا الحديث كلاما طويلا في كتابه تهذيب سنن ابي داود فقد قال ان الاحتجاج بحديث القلتين مبني على عشر مقامات على ثبوت عشر مقامات هكذا هو في في, في النسخه المطبوعه عشر مقامات أنا أظن أنه مبني على 20 مقدمات لكن المطبوع عشر مقامات قال الاول صحة سنده الثاني صحة وصله وأن إرسال من أرسله لا يقدح فيه الثالث صحة رفعه وأن وقف من وقفه لا يقدح فيه الرابع أن الاضطراب فيه لا يهين سنده الخامس أن قلال هجر معروفة المقدار السادس أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين السابع أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار ولا صغار السابع أن المفهوم حجان أنا قلت لكم حديث قلتين يدل بفهمه والمفهوم على كل حال رده الحنفية فلا يحتجون به قال السابع على أن المفهوم حجان الثامن على أن المفهوم يقدم على العموم التاسع على أن المفهوم يقدم على القياس الجلي إلى آخر ما قال وقد أطال في هذا الكلام في ردي هذه المقدمات التي يتوقف عليها لاحتجاج يتوقف على ثبوت الاحتجاج وحيث القلتين من جميل ما قال القائم رحمه الله قال هذا الحديث فاصل بين الحلال والحرام وبين الطهور والنجس فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة هذا الحديث مما تعوم به البلوى مما يحتاجه الناس وليس في جزيرة العرب حيث الماء قليل فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة قالوا معلوم أن هذا الحديث لا يرويه إلا ابن عمر يروي لابن عبد الله بن عمر ولا يرويه عن ابن عمر الا ابناه عبد الله وعبيد الله بن عمر قال يقول منقين فاين سالم بن عبد الله هنا هو هذا هو اكثر الناس روايه عن ابن عمر وسالم بن عبد الله اين نافع مولى بن عمر؟ عن نافع عن ابن عمر من لماذا لا يروي هذا أين نافع قال اين ايوب اين سعيد اين علماء المدينه عن هذه السنه التي مخرجها من عندهم لم نجد من يروي هذه السنه الا اهل المدينه مخرجها من عندهم فأين هم من روايتها قالوا هم احوج الناس اليها لعزه الماء عندهم محتاجون اليها فكيف لا يكثروا كيف لا يكثروا روايتها عندهم قال القائم ولو كانت هذه السنه العظيمه عند عمر لتداوله علماء اصحابه واهل المدينه وأهل المدينة لا يرونها ولا يذهب إليها أحد نقول لكم الآن أهل المدينة فقه مالك وفقه آل المدينة فقه مالك هو فقه آل المدينة وأهل المدينة لم يذهب أحد منهم إلى التفريق بين القلتين بين القي والكثير بالقلتين إذن فأين من هذه السنة؟ فهمتم اعتراض القيم إلى آخر كلامه وكلامه؟ النفيس رحمه الله نعم هو الطهور ماءه الحل ميتته الحل ميتته الحل ميتته لا تعود على البحر ميتة البحر هي كل حيوان ينسب إلى البحر مات من غير ذكاء لأن الميتة في لسان الشرع هو, هو كل حيوان مات من غير تذكية هذا ما مات من غير تذكية فهو ميتة في لسان الشهر. فميتة البحر هي الذي هي الحيوان البحري الذي يموت من غير تذكية. الحيوان البحري قسمان قسم لا يعيش إلا في البحر إذا خرج إلى البر مات وقسم يعيش في البحر وتبقى حياته في البر أيضا. القسم الأول مثاله السمك والقسم الثاني الذي تبقى حياته في البر أيضا. سلحفات مائية حلزون حلزوننا حي مائية طيب كلب البحر السرطان إلى آخره أما الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر فهذا ميتته طاهرة كيف ما ماتت سواء رمى بها البحر فماتت أو ماتت في الماء وطفت فيه هذه كلها طاهرة وباحة الأكل طبعا هم العلماء يستثنون وإن, لا وإن لم يكونوا يذكرونه في هذا الموضع يستثنون إذا تعفنت هذا الذي تعفن وصار يضر الإنسان هذا أصل عندنا مقرر في الشريعة كل ما ضر الإنسان فتحريمه معروف فلا يحتاجون إلى ذكره في كل موطن طيب ميتة البحر ميتة السمك كيف ما كانت هي مباحة الأكل الطاهرة هذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة يعني سواء جزر عنها الماء أو أرمى بها البحر أو ماتت فيه وطفت كل ذلك مباح الأكل طاهر والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد منه وطعامه ما رمى به البحر ميتا أحل لكم هذا والدليل على ذلك قال قلب العربي رحمه الله في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال أحل لكم أخذ صيده أحل لكم صيد البحر وما أخذتموه بالمحاولة أخذتموه بالمحاولة يعني بالمعالجة بالجهد وأحل لكم أخذوا طعامه وهو ما أخذتم بغير محاولة لقيت سمكة تتمشي على الشطفة وجدت سمكة قذف بها البحر أخذتها بغير محاولة وجدت سمكة طافية تنفق الماء أخذتها من غير محاولة فهذا طعامه وقد روى سعيد بن منصور في سننه والطبري في تفسيره بإسناديهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت بالبحرين فأتوني فاستفتوني عن سمكة رمى بها البحر قال فأفتيتهم أن يأكلوا فلما قدمت المدينة وقدمت على عمر بن خطاب أخبرته بذلك فقال فبما أفتيتهم قلت أفتيتهم بأن يأكلوا فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة ثم قال عمر إنه في كتاب الله أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد منه وطعامه ما قذفه والدليل على هذا الذي ذكرت لكم أيضاً مراه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاث راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فلبثنا في الساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط تعرفون الخبط؟ المغربة يقول ليه سير الله أنخبطك نخبطك, نخبطك هذه كلمة عربية فصحة أخبطك <تصفيق> أي أضربك بعصا وكانوا يأتون الشجرة فيضربون أغصانها بعصا ليسقط ورق الشجر فيعطونه علفا للدواب هذا الضرب للشجر يسمونه خبطا وذلك الورق الذي يسقط يسمونه خبطا ويكون علفا للدواب قال فحتى أكلنا الخبط يعني أحتاجوا أن يأكلوا ما تأكله دوابهم لشدة الجوع الذي أصبهم فسمي جيش الخبط قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر الله أعلم سياد عنبر كدير ما ماشي هو لا بالين ولا لانه سياتيه وصف هذا العنبر شيء في حق ما انا ما رايته واود من راهه او عنده صوره له ان يرينيه قال فالقين البحر دابه يقال لها العنبر فاكلنا منها نصف شهرين ودهنا بودكها الودك والدسم الذي يكون في الشحم ويكون قال فودهنا بودكها حتى ثابت الينا أجزامنا. ما؟ ترقعنا شوية ورجعت لنا أجسامنا فأخذ وننتبه إلى حجم العنبر قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ثم نظر إلى اطول رجل في الجيش وإلى اطول جمال فحمله عليه فمرت تحت الضلع هذا ما تفعله لابالين هذه الآن أكبر حوت نعرفه هو لابالين ومع ذلك لا يستطيع يعني قال وجلس نفر في حجاج عينه حجاج العين وذي العظم المستدير نفر من الصحابة جلسوا في حجاج عينه قال وأخرجنا من وقب عينه وقب العين وذي الحمدية العين قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلت ودك ما أعظم خلق الله فما أعظم الله قال فلما قدمنا المدينه ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما ذلك رزق اخرجه الله اليكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فبعثنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من لحمه فاكله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم يعني, يعني اكل أكلوا السلام هذا السمك حوت القالب فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ما ذكرنا ايضا ما رواه بن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد فقال ميتتان وهميتة الحوت هذه احلت لنا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل على ذلك بحديث مالك وغيره هنا الحل ميتته ذهب الحنافية إلى أن الحيوان الذي يموت حتفأً فيه الحيوان هذا الذي لا يعيش هل نتكلم عن أي أنواع الحيوان عن الذي لا يعيش إلا في الماء ذهب الحناف إلى أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء إذا مات حتفأً فيه مات في الماء وطفى فيه فهذا لا يجوز أكله إنما يبيحون أكل الذي يصاد أو إذا قذف به البحر جزر عنه الماء فهذا يبيحونه أما إذا مات في الماء حتى طفى فهذا عندهم لا يؤكل واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قالوا هذا ميته واستدلوا على ذلك ايضا بما رأوا أبو داود في سنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جزر ما رمى به البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا واستدلوا على ذلك بما روى الطحاوي عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما طفى فيه فلا تأكلوا واستدلوا أيضا بما روى الطحاوي عن جابر من قوله ايضا أن ما مات في البحر وطفى فيه فلا ينبغي أن يؤكل ورد أدلة الجمهور فحملوا قول ربنا سبحانه أحيى لكم صيد البحر وطعامه على ما لم يموت فيه وطفو يعني قالوا صيده ما صيد منه وطعامه ما رمى به أما ما طفى فيه مات وطفى فيه فهذا لا يكون طعاما هكذا قالوا وكذلك قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم وحيلت لدى ميتتان قالوا هي الميتة وما جزر عنه وما رمى به لا ما طفى فيه واستدلالهم هذا فيه نظر ظاهر استدلالهم رحمه الله, رحمهم الله بهذا فيه نظر ظاهر لماذا حديث جابر الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جزر عنه وما رمى به ما وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا هذا حديث ضعيف فلا يصلحوا الاستدلال وأما ما استدلوا به من قول علي وقول جابر رضي الله عنهما فهذا يعارضه قول أبي بكر وقول أبي طلحة الانصاري فقد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها وروى الطحاوي عن اصحاب لأبي طلحة الأنصار أنهم وجدوا سمكة طافية فأتوه فسأله عنها فقال اهدوها لي يعني هذا ليبين لهم إمعان في حلها فإذا كان هذا مما اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولى القولين بالصواب ما وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أباح لنا ميتة السمك من غير تفريق بين سمك طافين وغير طافين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل عنبر ولم يسألهم أوجدتمه طافيا أم لم تجدوه طافية، وقد قال ربنا وطعام لكم صيد البحر وطعامه ولم يفصل ربنا بين طافين وغير طاف فدل ذلك على أنه كيف ما كانت ميتة البحر فإنها طاهرة يجوز أكلها. القسم الثاني من حيوان البحر وهو ما يعيش في البحر وتستمر حياته في البر هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله فيه أنه يجوز أكله وأنه مباح ودليله رحمه الله عموم قول ربنا احل لكم صيد البحر وطعامه هذا العموم كل يستفد منه أن كل طعام من طعام البحر سواء كان سمكا أو غير السمك فهو مباح يجوز أكله طبعا عندنا قولان اخران في المذهب نضرب عنهما صفحا لأن المشهور والراجح الذي ينصره الدليل هو قول مالك رحمه الله لكن كان مالك رحمه الله يكره أكل خنزير البحر وكلب البحر يكره ذلك لاسمه قال ابن القاسم كما في المدونة قال ابن القاسم كان مالك لا يجيبنا بشيء في كلب البحر وخنزير البحر ويقول أنتم تقولون خنزير أنتم تقولون ليه خنزير هو خنزير البحرية ولكن ما نقدرش نقول لكم كون الخنزير وفي نفس الوقت ما نقدرش نحرم عليكم ديال البحر فكان يكرهه وقال ابن للمقاسم أما أنا فلا أكله فأما أنا فأتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما وهذا مذهب الشافعية الصحيح عنهم المنصوص عليه في الأم الحنابلة يرون أن هذا النوع من الحيوان ميته لا يجوز أكله إنما يجب أن يذكع لا بد فيه من تذكية قالوا لأنه حيوان يعيش في البر وله نفس سائلة ما النفس سائلة يعني له دم فيجب تذكيته الخاعدة الحيوان البري الذي يؤكل لا يؤكل إلا بتذكية فقالوا هذا حيوان يعيش في البر وله نفس سائلة فيجب أن يذكع ولما قلنا لهم فماذا تفعلون بقول ربنا حين لكم سد البحر وطعامه قال قالوا الطعام هنا مقصور على ما لا يعيش الا في البحر فقلنا لهم هذا التخصيص يحتاج دليلا ولا دليل فقولكم ضعيف اما الاحناف فهذا النوع من, من, من انواع لا يؤكل عندهم اصلا الاحناف عندهم سهل لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك ولا يأكلون شيئا من حيوان البحر غير السمك مذهبهم في الحقيقة لا يخلو من نظر لأنهم مثلا السرخسي رحمه الله في المبسوط هو أحد أئمتهم يقول إن من يقول يؤكل كل حيوان البحر يدخل عليه أمر قبيح نحن ندب يدخل علينا أمر قبيح ما هو الأمر القبيح الذي يدخل علينا نقول كل ما كل ما عاش في البحر يؤكل يقول السرخسي يدخل على أمثالنا أمر قبيح ما هو الأمر القبيح؟ قال فإنهم لا يجدون أبو الدنم أن يقولوا يأكلوا إنسان الماء وهذا تشنع يقول ناكله ملو <تصفيق> يعني نصوص الكتاب والسنة لا تخصص بمثل هذا قال هاتشيق بيح كيف تقول أنت تقول أنت تكون إنسان الماء ماشي بندم <تصفيق> رأي يسمي يا إنسان الماء على تقديري وجوده هذا بعض الأشياء لعلنا نحدثكم عنها في مجلسين إن شاء الله كتب الفقهى أحيانا فيها شيء من العجائب والغرائب لكن هذه تسميه سميتي إنسان لم تحرموه طيب أنا ما نقاش سمينه إنسان الما نسموه عجوبة الماء على كل حال قال هذا تشنع ولذلك خصصوا عموم القرآن بهذا وعموم القرآن لا يخصصوا بمثل هذا زال في هذا الحديث بعض المباحث إن شاء الله نتناولها في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين